السلام عليكم ورحمة الله. في صوت ما شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره.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 معا في شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وقد تكلمت في المرة الماضية عن أقسام المياه وأنها تنقسم إلى سبعمية كما قال المصنف رحمه الله المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ثم بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق هذا الكلام الذي ذكره المصنف أبو الطيب أحمد بن حسين المعروف بأبو شجاع رحمه الله تبارك وتعالى يذكر بعد أن ذكر بعد أن ذكر أقسام المياه التي يجوز التطهير بها وأنها سبع مياه قال ببيان الطاهر والمطهر والمستعمل والنجس حيات الله تبارك وتعالى كما سيأتي الكلام في ذكر ذلك وهي أقسام أربع وهي هذه الأربعة أقسام أول هذه الأقسام كما قال ثم المياه على أربعة أقسام ثم المياه على أربعة أقسام يقصد هنا رحمه الله تبارك وتعالى الماء الذي يرفع به الحدث ويزال به النجس بقوله المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق فبين هنا رحمه الله تبارك وتعالى أول قسم من هذه الأقسام وهو الطاهر المطهر الذي هو يطلق عليه ماء مطلق الذي هو على أصل خلقته الذي هو على أصل خلقته وهو يقع عليه اسم الماء بلا قيد اسم الماء بلا قيد لا يقيده بأمر أو بقول أو بغير ذلك وهناك حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد, في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي ذلك بيان أن الماء يطهر به النجس أو هو على أصل خلقته طاهر في نفسه مطهر لغيره هذه قاعدة نحفظها إن شاء الله تعالى أدنى الماء المطلق الذي هو أول قسم من أقسام المياه طاهر في نفسه مطاهر لغيره لذلك قال هو طاهر مطاهر غير مكروه طاهر مطاهر غير مكروه لأننا سنتكلم بعد ذلك عن المياه في كلام أهل العلم في الأقسام التي تليها كأطماء المستعمل أو الماء المشمس أو الماء النجس ففي ذلك بيان في هذا القسم بهذا الحديث على أصل خلقته ويطلق عليه الماء بلا قيد ويطلق عليه الماء بلا قيد إذن هو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره يطهر يتطهر به ويوضع على أي شيء تزيل به نجس أو ترفع به حدث تزيل به نجس أو ترفع به حدث وهذا يكون دائما كما هو معروف بإطلاق وذكر ولي العراقي رحمه الله في شرح تقريب الأسانيد لأبيه العراقي رحمه الله قال في هذا الماء أي الماء المطلق في حقيقته ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا يمطلق اسم الماء عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه فلا حاجة للاحتراز عنه فهذا يطلق عليه لفظة الماء فإذا أطلق الماء بمعناه العام بلا قيد فهو يراد به الماء المطلق طاهر في نفسه مطاهر لغيره تستطيع كما قلنا وتكلمنا قبل ذلك في مياه السماء ومياه البحر ومياه النهر كل أن هذه المياه وغيرها هي طاهرة في نفسها مطاهرة لغيرها ولسيما لما تكلمنا عن ماء السماء وقلنا أنه كما جاء في الحديث أنه حديث عهد بربنا وهذا على أصل خلقته فهو طاهر وأيضا يتطهر به يتطهر به وأيضا كما تكلمنا في باقي الأقسام وأيضا ذكرنا في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته فكانوا يتوضعون منه فيرفعون به الحدث أو يزيدون به النجس فهذا هو الماء الذي على أصف خلقته أو الذي يطلق عليه الماء المطلق الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره ولا يكون مكروها استعماله على البدن كالماء المشمس وغير ذلك فقال رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه أي استعماله وهو الماء المطلق وهو الماء المطلق ثم قال وطاهر مطهر غير مكروه طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس هنا ذكر قسم آخر من أقسام المياه التي يرفع بها الحدث أو يزال بها النجس وهو الماء المشمس الماء المشمس والماء المشمس هو الذي يكون مسخن بالشمس أي بحرارة الشمس فإذا وقع حرارة الشمس على الماء وتغير حال المياه من طبيعتها إلى السخونية فهذا يطلق عليه المشمس هذا يطلق عليه المشمس وهناك بعض الأقوال للفقهاء إن كانوا شافعية أو غيرهم في إثبات إثبات أن المشمس حوله كلام إما بالكراهة أو بالحرمة أو هناك أسانيد أو أحاديث ثابتة ولكن كل هذا طعيف ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد في كره استعماله إلا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كره ذلك من ناحية الطب من ناحية الطب وأن الماء المشمس الذي هو شديد السخونة يصيب بالبرص يصيب الشخص بالبرص فلذلك كره استعماله من هذه الناحية أما جميع الأحاديث الواردة في عدم استعمال الماء المشمس فكلها ضعيفة وأكثرها ليس له أصل وشديد الضعف فهذه ليست كراهه تشريعية حتى لا يظن الضان أو الذي هو متمذهب على الفقه الشافعي أن الشافعي له قول في ذلك أو أصحابه ولكن هناك كلام للخطيب الشربيني في الإقناع لشرح أبي شجاع يتكلم ويقول أن هناك أثر عن عمر رضي الله عنه بأنه كره استعمال هذا الماء ويقول أيضا ببعض الكلام حول إثبات شيء في حدوث البرص عنه صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من أصحاب فالأصل فيه أنه يكره من ناحية الطب كما قال الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله وهو صاحب المذهب. فقال رحمه الله وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. وهنا مكروه أي مكروه استعماله لأنه من ناحية الطب يصيب بالبرص. فالإحراء ألا يكون في ذلك أذن يصيب الإنسان. فلذلك كرهه. ولكن هذا له شروط هذا له شروط أي شروط يكون فيها هذا مكروه استعماله وحتى قال الخطيب الشربيني أيضا أنه استعماله مكروه تنزيها و من هذه الشروط التي إذا توفرت كان يكره استعمال هذا الماء منها أنه يكون ببلاد حارة والشمس فيها شديدة البلاد الحارة إذا وضعت الماء في مكان حر ترى الماء في سخونية شديدة من هذا الجو او تسليط الشمس على الاناء فهذا يكره ايضا ان يكون في اليه منطبعة طبعات غير النقديه ان يكون في انيه من غير النقدين نطينهما الذهب والفضة فاذا كان في غير النقدين يكره لانه كما قال إذا أضيف إلى النحاس أو الحديد أو غير ذلك وصلت الشمس أو صلت حرارة الشمس عليه على هذا الإناء كانت هناك زهوة تطفو على الماء فتصيب بالبرص زهوة زهوة تصيب الإنسان بالبرص تصيب الإنسان بالبرص، فلذلك قالوا بأنه لا يجوز أن يكون في آنية منطبعة بغير أو غير النقدين والنقدين هما الذهب والفضة ولصفاء أصلهما وهما محرمين أي لا يجوز الشرب أو الأكل فيهما في الذهب أو الفضة وسائل الكلام إن شاء الله تعالى في حينه عن الذهب والفضة الأواني المصنوعة من الذهب والفضة والأكل والشرب وما حكم ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. فقلنا لا يكون في شيء من الأواني التي تساعد على سرعة السخونة مثل الحديد والنحاس وغيرهما. مما يؤثر ذلك أو يجعل ذلك في الماء يرتقي أو يرتفع إلى أو زهوة فيه ترتفع فتصيب الإنسان بالبرص إذا أصابه في جسده إذا أصابه في جسده فهنا يكره استعماله في التطهير في الجسد أما الشرب فلا بأس به لا يقول أحد ب عدم جواز الشرب في الماء المسخن أما الجسد فإلإنه يصيب بالبرص فقالوا يكره في ذلك قالوا أيضا قولا وهو أنه لا يستعمل في وقت السخونية في وقت سخونيته لأنه في وقت السخونية تكون هذه الزهومة أو الزهوة أو الزهومة تعلو الماء تعلو الماء فإذا برد ربما كان ذلك فيه شيء أيضا يخذ في ذلك أو يندرج في ذلك السخان إذا كان سخان كهرباء أو سخان غاز وما أشبه هذا فكل ما كان في معنى السخونية من تسخين أو تصليد الشمس أو وجوده في مكان حار هذا يدخل كله في هذا أنه طاهر في نفسه غير مطاهر في نفسه مطاهر لغيره مع كونه مكروه مع كونه مكروه استعماله مع كونه مكروه استعماله فهمنا يا إخوة إن شاء الله وهو الماء المشمس وهو الماء المشمس طيب هناك القسم الثالث من أقسام المياه وهو كما قال الشيخ رحمه الله شديد السخونة لم أخل الساخن فقط شديد السخونة الذي إذا وضع على الجلد على الجلد لا يستحمله الإنسان أما السخونية الدافئة فهي لا بأس بها أما هنا يقال بالسخونية الشديدة لأننا لو نظرنا إلى قوله المشمس لو وضعنا الماء في الشمس فلكانت سخونيته شديدة في, الما... في الأماكن الحارة لذلك اشترطنا في قول آ... أنه مكروه إذا وجد في أماكن حارة أو بها حرارة الشمس شديدة أو ضوء, ضوء الشمس شديد فهذا يكون فيه المياه شديدة جدا كأماكن آ... شبه الجزيرة المملكة وغيرها لو وضعنا الماء في في الشارع مثلا وتركناه فترة في ضوء الشمس لكان النظر بعد ذلك فيه انه شديد السخون يعني لو وضعنا الاصبع في المياه لا احسسنا بهذه السخون اما من يقوم بتشغيل السخان مثلا وبماء دافئ بعض الشيء بسبب طرودة الجو مثل في شتاء مثلا فهذا لا بأس به لأنه لا يؤثر في الجلد لا يؤثر في الجلد ثم قال رحمه الله وطاهر غير مطهر وطاهر غير مطهر عليكم السلام وهو الماء المستعمل وهو الماء المستعمل طيب قبل أن نختم الماء المشمس ذكرنا أننا قلنا لم يصح شيء في أنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يورث البرص أو هو مكروه تشريعيا ولإنما نأخذ بكلام الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم يقول لا أكره المشمس إلا أنه يكره من جهة الطب من جهة الطب لأنه نظر وكان أهل الطب يعرفون ذلك وقال الإمام أو الشيخ الحسيني صاحب كتاب كفاية الأخيار في شرح غاية الاختصار هو في حل غاية الاختصار قال يراجع الأطباء والله أعلم لما ذكر الشروط في ذلك شروط أنه مكروه قال في آخر الشروط بعد أن ذكر شروطا له قال والثالث أي ثالث هذه الشروط يراجع الأطباء والله أعلم أي هذا مما يؤثر في الجلد أو في الجسد أو يؤدي إلى البرص فعلا أم لا من جهة الشرع فهو ليس, ليس هناك دليل ثابت بكرهه بكراهته وهذا هو الراجح لأننا اتفقنا أننا نأتي على المذهب ونبين الراجح ولا نتمذهب تمذهبا متعصبا لصاحب المذهب فكل يأخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما كان فيه خلاف في هذا المذهب مع الدليل بينا الدليل بينا الدليل وهذا سيقابلنا إن شاء الله تعالى وكما أنا أبين أنني أحاول وأن أسير فيه على منهج المحدثين لأن المحدثين المحدثون لما يتكلمون يتكلمون بالحديث دراية ورواية من حيث الاسناد ومن حيث فقه المد وهذا ما كان عليه الشافعي وأحمد وقبلهما الإمام مالك رحم الله الجميع وقال رحمه الله وطاهر غير مطاهر وهو الماء المستعمل هنا ذكر طاهر أي طاهر في نفسه أي أصل هذا الماء أنه طاهر ليس منجس أو ليس نجس ليس نجس وإنما هو طاهر كمثل قبله من المياه أنها طاهرة طاهر غير مطهر فذكر هنا قيد فيه لم يذكره في من قبله وهو أنه غير مطهر أي هذا النوع أو هذا القسم من أقسام المياه غير مطهر لغيره غير مطهر لغيره وانا جاء في النسخ نسخ المد لفظ وطاهر غير مطهر فقط وفي نسخة أخرى وطاهر غير مطهر لغيره فإذا وضع على شيء لا يزيل نجس ولا يرفع حدث لا يزيل نجس ولا يرفع حدث فهذا هو الماء المستعمل أي استعمل قبل استعمل قبل أن يستعمل مرة أخرى كحال الوضوء أو كغيره من الأمور وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحي أنه صلى الله عليه وسلم عاد جابرا في مرضه فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب عليه من وضوئه وصب عليه من وضوئه عليكم السلام ورحمة فهذا دليل على أن هذا الماء كان غير مستعمل قبل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فصار مستعملا فصار مستعملا فكان هذا ليس لرفع حدث أو إزالة نجس فهو ليس مطهرا لغيره, مطهرا لغيره وذلك قال بعض أهل العلم أنهم مع أو أن السلف رضوان الله عليهم مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانياً لم يستع لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيةً فجعلوا في ذلك إذا استعملوا ماء لا يستعملون هذا الماء مرة أخرى. لا يستعملون هذا الماء مرة أخرى وبلا شك لا يجوز الشرب منه لا يجوز الشرب منه لأنه مستقذر. لأنه مستقبر طيب لذلك قال رحمه الله وطاهر غير مطهر وهو الماء وهو الماء إيش المستعمل وهو الماء المستعمل استعمل قبل ولا يجوز أن يستعمل بعد استعماله الأول وضحته يا إخوة إن شاء الله طيب يعني هناك قول النووي رحمه الله في شرح التنبيه قال إن الصحيح عند الأكثرين وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون أو كالغسل المسنون والوضوء المجدد أو المجدد فإنه طهور على الجديد وقوله الجديد أو القديم الجديد هو قول الشافعي رحمه الله بعد انتقاله إلى مصر والقديم هو قبل أن ينتقل إلى مصر وجوده في المكّة أو في العراق فكان له رأي في العراق ولما ذهب إلى مصر اتخذ رأيا بمنهجية أو بحال أهل مصر لذلك صنف. الرسالة في العراق وصنف الأم في مصر فلذلك لما نقول على الجديد أي على حكم أو على الأحكام التي بناها في وجوده في مصر وجوده في مصر وضحت فإذا كل ما مستعمل فهو لا يطهر به لا يطهر به شيء لماذا إيش؟ نعم بارك الله فيك. لأن حال أهل مصر غير أهل العراق فلما ذهب إلى عراق في كتابه الرسالة على أحوال أهل العراق أما لما ذهب إلى مصر فرعى أحوال أهل مصر وأحكامهم مخالفة لما عليه العراق لأن كل مصر والمصر يطلق عليها البقعة أو المكان له أحكام خاصة وفي ذلك نجد اختلاف الآئمة في الفقه في الفروع تجد هذا يقول أنه ذهب على مذهب أهل العراق أو ذهب أهل الكوفة أو البصرة أو المدنيين أو المكيين أو غير ذلك كل بحسب مكانه الاختلاف ليس في أصل وإنما في, في فرع فلما ذهب إلى مصر ورأى أنه أحوال أهل مصر غير أهل العراق فصنف فيها الأم فصنف فيها الأم فلذلك كان هناك اختلافا في ذلك لذلك لما ننظر إلى قوله القديم أو الجديد فهو يقصر به ذلك الأمر يقصر به ذلك الأمر هناك قول أيضا في المستعمل أنه لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل من العضو إلا إذا انفصل من العضو ما معنى هذا الكلام؟ أي أنك لابد أن يخرج عنك مسمى الانغماس في الماء أو الوضع الماء على جسدك حتى يسمى مستعملا أي أنه بعد عنك أو غير ذلك فلا يكون الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو إلا إذا انفصل عن العضو نفسه كالذي مثلا جنوب يريد رفع الجنابه مثلا فلو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزاءه الغسل, الغسل به في ذلك الحدث فهذا الماء القليل إن أراد فيه أن يكون ذلك غسل أجزاء ذلك أجزاء ذلك، فإذا فصل عنه، فكان هذا الماء مستعمل. وضحت أخباره. وفي ذلك أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يختلس أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنوب. الذي لا يجري وهو جنوب وسنتكلم ان شاء الله عن حكم الماء المنجس او الذي لا يجوز التطفير به وحكمه وقول بالقلتين وغيرهما وتغيير اوصاف المياه فهذا ايضا يقال لانه لا يجوز ان يختسر احد في ماء دائم راكد لانه لو ادخل فيه نفسه لكان ذلك دليل على نقل هذا الماء إن كان منجسا إليه وإن كان ليس منجسا فالذي بعده لا يجوز أن يدخل فيه لأنه مستعمل فجعل هذا الماء مستعملا بوضعه نفسه فيه أو بنغماسه فيه فإن كان هذا أصله طاهرا أي ماء طاهرا ووضع نفسه فيه جنب فحرمه أو جعله مستعملا فهو لا يجوز لغيره فهو لا يجوز لغيره طيب ما حكم من أدخل يده أو قدمه في ماء هل يكون صالح للطهارة يعني هو ربما هنا يقفوا حول تغيير أوصف المياه إن كنا نقول بأنه يجوز التضحير به أم وقلت بأنه إذا وضع فيه جزء من قدمه أو جزء من جسده وأخرجه عين فصل عنه ففيما أعلمه أنه يكون غير صالح للطهارة لأنه استعمل لأنه استعمل وكما قال ذلك الخطيب الشربيني في الإقناع في حل الفاضي أبي شجاع إن شاء الله تعالى ربما يراجع في ذلك ليعرف إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله عليه السلام ورحمه الله وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل وطاهر غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل. ثم قال رحمه الله والمتغير بما خالطه من الطاهرات والمتغير بما خالطه من الطاهرات هنا لا يقول بالتغير بدخول نجس بدخول شيء نجس وإنما يقول والمتغير بما خالطه من الطاهرة فإذا هذا الذي تغير بما خالطه من طاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فهو أصل الماء الذي هو طاهر في نفسه يطلق عليه أما قيده فهو لا يتطهر به ولا يطلق عليه مطهر ولا يطلق عليه مطهر وفي ذلك ما جعل في هيئة الماء تغيير تغيير الوصف سواء كان طعم الماء أو لون الماء أو ريح الماء هذه الأوصاف الثلاث هي التي فيها الاعتبار بتغيير الماء سواء كان وقع فيه ما وقع سواء كان وقع فيه ما وقع فلو وقع مثلا في ماء مسك أو زعفران أو ماء الشجر أو ملح جبلي فهذا كله تغييرا لهذا الماء يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان هذا الماء قليل أو كثير سواء هذا الماء قليل أو كثير لأنه به يتغير الماء يتغير الماء سواء كان هذا التغير حسي أم تقديري حسي أم تقديري نعم لا يجوز الوضوء به لا يجوز الوضوء به طيب ان شاء الله تعالي. طيب نجعل الأسئلة ان شاء الله تعالى في آخر المحاضرة حتى لا أتشتت ان شاء الله تعالى هنا نتكلم حول الماء المتغير بأحد أوصافه الثلاث بحسب أوصافه الثلاث إما لونه أو ريحه أو لونه أو ريحه أو طعمه هنا ورد حديث ولكن أنا أنظر إليه فهو ضعيف بما أعلمه في ذلك وهو كما أخرج ابن ماجه وغيره قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه هذه أول الحديث صحيح إن شاء الله تعالى أما آخر جزء من الحديث فهذه زيادة ضعيفة فأصله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء هذا فيه صحة إن شاء الله تعالى أما إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه فهو ضعيف زيادة طعيفة فيما أعلمه إن شاء الله تعالى الله تعالى خلق الماء كما قلنا على أصل خلقته فهو طاهر على أصل خلقته فهو طاهر ومطاهر لغيره إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة أما حال القلتين وغير ذلك فيما نتكلم عنه بعد ذلك في الماء النجس وما يتحول إليه فهذا أمر آخر إن شاء الله تعالى نجعله في المرة القادمة بإذن الله عز وجل حتى نستفيد فيه القول لأن الحديث أصلا حوله كلام بإذن الله ماء المطر المتجمع في حوض من الخرسانة جالس هنا طيب لو ظل فترة وهذه الفترة جعلته يتغير في لونه او ريحه او ضعمه فهو لا يجوز لان لو نظرنا الى الخرسانة مع الماء يتحول يتحول اللون ويتحول ال. الصفة يعني تتحول الصفه مع كثرة او طول مكس الماء على هذا لكن ان لم يتحول فهو يجوز التطير به ان لم يتحول لكن العبرة هنا بتغيير احد اوصافه الثلاثة بتغيير احد اوصافه الثلاثة الله اعلم وضحت ان شاء الله نمرق لو فقيتها الحجيلون لون الماء كان اخضر وباصل الماء ينه ليس له لون واصل ابنائي انه ليس له لون نعم في صوت. نعم. فلو كان لونه لونه أخضر، أي تغير لونه، فهو مما يكون فيه أنه طاهر في نفسه، ولكن غير مطهر لغيره لأحد أوصافه الثلاثة اختلفت. و. هو تغيير اللون ولو نظرنا إلى أهل العلم لما قالوا بتعريف الماء أو أخذ لون الماء فقالوا نريد تعريفا للماء واضحا فما استطاع أن يعرفوه حتى قال بعضهم وفسر الماء بعد الجهد بالماء فأصل الماء أنه ليس له لون فإذا اختلف هذا وظهر له لون كما قلنا وضع مسك أو زعفران أو ماء ورد أو غير ذلك فكل هذا يجعله متغيرا يجعله متغيرا فإن كان هذا ظاهرا أو ما أشبه ذلك لا هو ليس نجس لا لا بارك الله فيك ليس ليس نجس حتى نقول بأننا لو نلمسناه نعيد الطهر. أنا نحن نتكلم في حكم التطهير التطهير به حكم التطهير به أما لمسه أو غير ذلك فلا بأس به أما التطهير به أي أنك تزيل به نجس أو ترفع به حدث وهذا كان كلامنا في أقسام المياه لما ذكرت في أول الأمر في أول الدرس وقلت وأقسام المياه أربعة وأقسام المياه أربعة طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق فبينت في هذه النقطة أن هذا مما يرفع به حدث أو يزال به نجس. فالأمر بالعبرة هنا أو العبرة هنا برفع الحدث أو إزالة النجس به. أما لمسه أو غير ذلك فليس فيه شيء. يعني ماء فيه مسك أو ماء فيه ورد أو ماء ورد أو ماء فيه زعفران أو ورق, ورق شجر أو ما شجر أو ما أشبه ذلك فاللمس له ليس فيه شيء إن شاء الله وتعالى الله أعلم وضحة أخي الحبيب نعم برق الله فيكم طيب الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى كما قلنا في المرض القادم سنتكلم. على حديث القلتين وبيان الاختلاف فيه من جهة اهل الحديث ان شاء الله عز وجل لعل افدتكم اليوم ان شاء الله تعالى واستفدتم جميعا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته